ومع هذه الوقفة تعليق للقارئ مشاري بن راشد العفاسي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ورد في قول الناظم رحمه الله تعالى صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا. فالمقصود في زيارة المقام الشريف هنا هو زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الإخناء فبين ذلك رحمه الله تعالى في ثلاث مواضع فقال لو قدر أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة لكان المراد بها هو المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة قبره ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده وفي مسجده يسلم عليه ويصلى عليه ويدعى له ويثنى عليه إلى أن قال فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع الإجماع لا من موارد النزاع وفي موطن آخر قال رحمه الله تعالى فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره ومنهم من لم يكره والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور بل إنما يدخل إلى مسجده وفي موطن آخر قال رحمه الله تعالى كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر السفر المشروع فسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزاع فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور بل للصلاة في المسجد فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا ثم قال ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم مطلقا بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحبا مشروعا باتفاق المسلمين لم يكن هذا مكروها عند أحد منهم، لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره وقد كره من كره من أئمة العلماء أي قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون يسمون هذا زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم لكنهم يعلمون ويقولون إنه إنما يصل إلى مسجده وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرما عند أحد من المسلمين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبه يتضح مقصود الناظم بن الجزري رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين